والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من تفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على الناجذ تنذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعذون المتقين في جنات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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المفرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منفرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حِجَارَةً من طين من طين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 وَأَرَتْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 فَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيامِهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاوَاتِ أَبْنَائِنَا هَا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 فعل المؤمنين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبرو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن